تَأَيِّهِ الْقَوْلِ قُمْ مُذْ وُلِدَتْ النُّورُهُ زلزلت بالكبرياء بدأت دعاه وتيبنا يا بالله هو امي لا عذب الله امي شوري با حب الوصي حبا الوصي واوجد لي لكني غبلاني وكا غَادَلِي وَكَانَ ذَرِيرٌ يَهْوَى ذاكوت من الهاء من والعيالي شتوت من الهاء بجهر يجور على ابا شكوت من ال ida hare niyo ju de vale.